عُتُلٍ بعد ذلك زنيم أن كان ذمالي وبنين إذا تُتَّلَعَلَيهِ آياتُنا قال أساطير الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَالْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ